بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بإنّة السهالة والجمالة والقبول وتمام كل سلل ومعمل وصلاح سعن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل سر جالبة لكل خير لنا ولولدينا ولأولادنا ولمسيخينا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهداوتك والأفاف والموت على دين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيد ولاد عدنان جامعة لكلينيات صالحة وزيادة ومحبة في شريف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينرواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وبالخصوص معلّف سنت الضرار كتب المالي الحبيب علي بن محمد بن هوسن الحبسي وأصولهم وفروقهم وتلامذته والحبيب علوي أو حبيبنا عنيس الحبيبنا أحمد بن علوي الحبسي والحبيب علي بن حاسم بن يحيى والحبيب حاسم بن عمر والحبيب عمر بن طه والحبيب طه بن حسن بن يحيى والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب الأبطاس وأزورهم وفروهم والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف أولاده الحبيب سجع والحبيب سه والحبيب علي ثم إلى روح به كهasyim as'ari به كه bisri samzuri به كه wahab asbolloh به كه haji abdul malik ثم إلى روح به كه holil bangkalan و أصولهم و فروئهم ثم إلى روحه والدينا و والديكم وأمّهاتنا وأمّهاتكم و أموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعونها بأسرارهم وأنوارهم وعلومه في الدين والدنيا والآخرة حل يا ربي صل على محمد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 عسرا في بدر في الكون عسرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرام داء يدعو إلى الحاج يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الوراء من تقال واسداء يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسل يا ربي صل على محمد أفضل من بالدقى تهكى يا ربي صل على محمد يا يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوافع تخلّى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلّيه يا ربي صل على محمد واجمع من الزمن ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسل يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد وي يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وهسل يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسل يا ربي صل على محمد وفتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسل يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على واله يا ربي صل على محمد وآله ومن له حبي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على <تصفيق> محمد <تصفيق> يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي, صلي, صلي على صلي محمد عليه يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي, صلي وسلم وبارك علي وعلى آله <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من معظا بك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه الرحيم صلى الله عليه فإن تولوا فكل حسب يا الله حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْكِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صلى الله عليه إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعليه أيها الذين آمموا صلوا علي وسلموا أسليما اللهم صلِّ وسلِّم وباكم apa بارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإنسانه سلطانه تعالى مجده وعد مسانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في عجلاله الكسما سلطاني وعرسل إليهم عشرف خلقه وأجل عبيده رحمه تعلق الإرادة دخل أسالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتسرت آثار سر في عولب السهاجة والغيوط القليل وما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما أظم هذا الفضل الذي برز من عدرة الإحسان صورة كاملة دهرت بهيكل محمود فطاعت بوجودها أكناف الوجود وترصت برد العوالم بتراس التجريب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الوقف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك المباركين تجلى الحق في عالم كل سهواسه تجليا قداب انتشار فتله في القريب والشاسع فله الحمل الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من آلم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سواب غفت لله على هذا الحبيب يالا قلبي اترارا تسليم اضرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروحاني كثيرة فكان في ذل ما تجهر المستمسرين سراجا وكبراونيرا سلطانا وما أعظمها من من تنتشر من و بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بادل الصنوات وجمعها وزاد الصنوات وازداد هيدي ووسعيها على هذا العمد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خرعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإقبار صلى الله عليه وسلم صلاة ينتزل بها الروح المسلي عليه به فيمسد في قلبه نور سر تعالكي به وحبه ويغتم بها بعناية الله تعالى في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا دلال الشرف الأسن بأوته وعن به ما عن طلال أكوانا بنجلي ذكراهم نسيب اللهم أسلِّ وسلِّم اشرب الصلاة والتسليم على سيد يا ولي لا محق لدعوه في الرضي اللهم صل وسلم وبارك على الله We read on routine an n o Ma'a'u need a solawat A-N-O Solat-O-H-A-N-O <muchas> Bebelut, be balot bidigandrungi allah salallahu salamullah ala ta'am rasulillah Ah! sa uh. الكبير عن جمال مسعود بالعين حاول فزي الكمال المدرك والخسن الثام والزين فدرك لذلك الجمل الميمون في الأسلاف الكريمة والبطول صلى اَلاَ يَبِينُ اللَّيْلُ إِنَّهُ مَاءٌ وَالْقَمَرُ تَمُّ لَدَيَّ دَرَكُهُ لُبِي بُرُوجِي لَيَطَّشُ الرَّبُّ بِي وَقَدْ قَدَّتِ الْأَقْدَارُ أَذَنِيَتْ بِمَا قَضَتْ وَنَارَتْ مِنْ سِرِّ هَذَا النُّورِ مَا دَرَ سَلَّطَ عَلَيَّ وَأَزْدَادَ فِي مَنْكَسَاتِ فَكَ نور في نساب الفاكر والارام شريفه الطايره هدا برذ في علم شاده بذره لا قلب بشر ونور ايار الافكار ذرو وبصلى عليه فقد ان قد ما بأي أركما في هذا الكنز ما ولد من أجيال بذلك النور صلى الله عليه وَإِنْ كَانَتْ الْسُّنُوْلَاتْ فِي بُجْرِ مِشْرِي أُوصَى بِذَنِكَ الْمَوْسَوْفِ تَشْوِيقَ النِّسَاءِ مِعَنِّ مِنْ قَوْسِ الْمُمِنِ وَذَرُوْيَ الْمُضَالِكِ نَبِئَةً بِأَدَى النُّورِ الْمُبِيْرِ صلى الله عليه ولكن اذني لا تديني ما افتو من زيادة الزر في المخلوقين وما اقره الله به في مولد من الفضل الذي امان العالمين ظالمين ويذكر يا تد في الكون منشورا الا ما الايام والشهور والسنين داعد عنك بهذه القدره الغريبه لا ذوقين لسما يصافي العظيما ولا أل الله يوب بالمتكلم والسامي ولا أل الله يضع بالمتكلم والسامي ولا ان أل الله يوب بالمتكلم والسامي صلوا عليه بالشفاع عند النبي الشافي ويتروان برائذا ذلك الداي اللهم صل وسلم, وسلم وبارك وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وقد آنا للقلم أن يخذت ما عركته فيه الأنامل مما استفادوا الفام من سفاة هذا العبد المهبوب الكامل وشمائله التي يسأل شمائل وهناسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآسف صلى الله عليه, عليه ليتسرف بكتابة دلق لوم الكرطاس وتتنزى في حدائكه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة صحيح. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال وقد أخرج عبد الرزاق بالسنة ديان جامر بن عبد الله العنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء الخلق الله قبل الأجياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد أثنت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأسرفوا مولودا ولما كانت السعادة لبدية لها ملاحلة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الرسوس فازدودعت هذا النور المبين أسلامتون وانشرفت من, من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصهم ذكر به القريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه التي في المقاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فطلقه صلب عبد الله فالقاه إلى بدرها فضمت أشاؤها بمعونة الله معفظة لأكهاد الترة وصوتها صلى الله عليه وحمله برعاية الله كما ورد عنها حملاً حفيفاً لا تجد له ثقلاً ولا تشكو منه ألماً ولا حلالاً صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد شهر من عمله وقربه التبرز إلى عالم الشهادة لتمسط على آليات العالم في فضله الفضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صلِّ الله. الله. وسلِّم سُحرَفَ الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد للعروف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم Oh to the heart I've been up, فما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في هملها بغلام من بركاتي وسادتي هذا الريماء ولم تزل الأرض والسماوات مدى ضمحة بعطر الفراه بملاقات عصرف البرياد وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تلكله في البتون والدهور الغالي وعدحل الله في الوجود بحجة التكريم وبسطه في العالم الكبير مائدة التسريف والتعدي ببروز هذا البشر القريب الله, الله أصلي وسلم أشهر الصلاة والتسريف على سيدنا ولينا محمدنا وعوبي صلى الله عليه وسلم وصل والسلام وبارك لي والعالي وهي نقرأ أواد ودهاد الحبيب عالنا في السماد والأرض ومن فيه النبي ترحيم وامطار الجود الالهي على الوجود ذا زيت والزنات الملائكه تبشر الارانب سبحان الله حقا ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله حقا ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا والقدرات كسبت كناهالمستور ليامروج نوره كاملا في عالم الدور نورن فوق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أدم الله عليه النبي صلى الله عليه من رأس الأمة أي أطراف تأتي أمة تاني سليجنا في المسعود ومشارك دلجة في هذا السماح المندوب صل الله عليه وقدرت بتحفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما أقوم من القول العين إيمانك سمع الله قسم الله قلنا من الشرب فيك اسمه وأتى الوقت الذي رتب انضاء على خدوره وجوه هذا المولود فانفل كل صفح الكمال من النار أنعموت وبرز الحامد المحمود ادعنا لله بالتعذيب والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام يا الله ربي غفر لي ذنوبي يا الله ب بركة الهدي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله صغيرة حسن الختام يا الله ربي وافر لي ذنوب يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعتينا الله وكريم من الأرواح منا يا الله بيديك خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله قلنا على سيدنا محمد عليه الله صلِّ وسلم وبارك عليه وألآله وحين برز صلى الله عليه وآله وسلم من بدر أمه برز رفع ضرقه إلى السماء مومياً بذلك وموضعوا الهدد وقبضوا بالحرمين وقد رد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد مخطوناً مكحولاً مكتوع السر صلى الله عليه ولذلك للسرف عند الله يعيد القدرة ما أمرز هذا العالم ظهر من العجائب ما يتلو على أنه أصرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه فقد راتنا عبد العمال بن عبد العلم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمنت رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع على يدي فاستهل فاصمد قائل يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت السفاء فضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروح قالت سماء ألبسته وأوجده فلم أشب أنه يدي ذلبة ورعب وكشعررة أيميني فاسمعتك <تصفيق> إليكول أين ذابدبي دب قال إلى المغرب وأسخر ذلك لي ثم آوة للرعب وظلمة والكشعررة أين ساري دب فاسمعتك إليكول أين ذابدبي قال إلى المشرك قالت فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابدا سهلا فكنت من أول الناس إسلاما عليه وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباء للآيات البينات بما يقضي بعدم شرف عند مولاه وأنا عنا يد في كل حين درعاه وعنه الهادي للصرات المستقيم والله قصر وسلم صرف الصلاة والتسليم على سيد النبي محمد للروح الرحيم الله وَبَارِكَ عَلَيْهُ علي وَنَعَلِهُ اللَّهُمَّ صَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما ذلك عن كتاب بدون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أسن الناس ولكل قلب سطع وأولهم إلّا ما كان من أخلاق وأوسعوا بِالْمُؤْمِنِينَ الموارفة بر رعوفا لا يقول وَلَا يخال إلا معروفا له الحلق سلوى لك متبع على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابوا إجابة مؤجلة الصدوال وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة الذي أخلق الحياة بالقوة التي تردعه من فروع الأعويا ومن البريا ومن نظري دبئ أم راتي طرق المنازل وفي أربعة درجات جايات المجالس والقها في صلاة الله صل عليه وصل الله عليه وصل ما الكمال والمنفرذ في ذلقي وقلقي باسراف الوسوسه فما من كل في البريات محمود الا وهو متلك انذيل الوجود صلى الله عليه مرت من وجه الحبيب وشعره وله العلى بمذهه ومكانه أوصاب عزبت على مجدها أخذت ألا ندمسها بإناني وقد انبست القلم في تدوين ما أفادوا للمؤمن وقائم لدن النبي الكريم وهكاية ما أقرم الله في هذا الأبد وقرف من التقريم والتعظيم والغلوك العظيم وحسن مني انهم زقا عنا أجلها في هذا المقام وأكرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحب الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ور ethnبائي ومركاته السلام عليك أيها ورحمة الله وبركاته ومذلك يسرق قدمك ما يسرق تجديم وعلي أضل الصلاة والتسليم اللهم صلي وسلي يسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رعوح الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن أمين. الرحيم أمين. الحمد أمين. لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأخيرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المنايذ عائدات يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار العصافير محمد يدعود توجه إلى الله متواسنا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سائفه مسكوراً وفي ليفه محموداً وأن يكتب عامل في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسينات الموصولة اللهم يمن إليه تدوجه العامل فدعو ذو ظافرة وعلى باب إزاده ذهد الرهال فدخزها منه الفيوضة الغامرة لا توجهوا إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصالك الأمين سيدنا محمد الذي عمّت رسالته العالمين أن تصليا وتسلما على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظي شرك وحامل راية دعوتك الساملة ألعاب العكبر المحبوب لك والمخصص بسراف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب ومضحر قاسم إمدالك في عبادك وسقيقوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكون وعسرف الثقل العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أهبابه اللهم إنا نكتم إلك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إلك بسراف مقامه العديد عند تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين إنايتك وعند تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلباتنا في جميل رعايتك وحسين وقايتك وعند بلغنا من سراف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتغفل منا ما تحركنا به من نياتنا وآمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الهاضرين وفي ترائي اتبائه من السالكين ولحكك وحكه من المعدين ولعهدك من الهافذين اللهم إننا ندماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودنونا جميلة هي واسداتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وفي رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسعين أن تقامل المذربة منا في والمسيئة بالإحسان والسائلة بما سأل والمعمنة بما أمهل وعند جعله منصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأمه ببركاته وسريف من هذه أولادنا وواردنا وعهل قدرينا وواردنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع التهاد وعدم رياد الدين القويم في جميع أمطار منصوره ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا والصورة واكسف اللهم كربة المكروبين وجدينينا وغفر للمذنبين وتكفل ثوبتك وانصر رحمتك على إبانك المؤمنين أجمعين وكفي سر المعتدين والظالمين وافصد العزل بولاة الحق في جميع النواهي والأكتر وأيدهم دائرا من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي الحسن الحسين من جميع العلم واجعلنا يا ربي في الهسن الحسين من جميع العلم واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع المنايا وبالهز المكين من الذنوب والخطايا وعذبنا بالعمل بتعادك وصدق بحكمةك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين معمنا وحذبنا من كاب خير الأجمع وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للعجس والأرواح والقلوب وعلى آله وصحابه ومن إليه منسب وأكرر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما ياسفون والسلام على المرسلين والحمد لله ربانا من الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا منكم